رجل يقول طبيعة عملي تجعلني كثير السفر وفي كثير من الأحيان أسافر يوم الجمعة فهل تجب على المسافر صلاة الجمعة؟ لا قد استثنى الله من وجوب صلاة الجمعة المسافر ما دام مسافرا حتى لو كان نازلا للاستراحة وقت إقامة الجمعة اقتلاءا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في سفر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل الجمعة وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم ويستمر سقوطها عن المسافر ما دام مسافرا ولم يقطع سفره بالعودة إلى وطنه أو الإقامة أربعة أيام فأكثر عند الشافعية والحنابلة حيث لا يشترط عندهم الاستيطان الدائم إلا للانعقاد وأوجبها الملكية على المستوطن المقيم بنية التأديد كما لا تصح إلا بذلك فلو نزل جماعة كثيرة في مكان نووا فيه الإقامة شهرا مثلا فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم والاحناف قالوا الاستيطان ليس شرطا للوجوب وإنما الشرط هو الإقامة ولو من مسافر خمسة عشر يوما ومن هنا تحدث العلماء عن حكم السفر يوم الجمعة وهو الخروج من البلد حتى لو كان السفر قصيرا وبينوا حكمه إن كان قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر فقال الشافعية إن كان سفره قبل الفجر فهو مكروه وذلك لسقوط الجمعة عنه وضياعها منه دون وجود مبرر للسفر وضربوا لذلك مثلا بالحصادين ونحوهم من العمال الذين يخرجون للعمل في الحقول والمنشآت قبل الفجر فلا تجب عليهم الجمعة إلا إذا كانوا في مكان يسمعون فيه النداء من بلدهم وإن كان سفره بعد الفجر فهو حرام إلا إذا ظن أنه يدركها في طريقه أو كان السفر واجبا كالسفر للحج الذي ضاق وقته وخاف الفوات أو كان لضرورة كخوفه فوات رفقة يلحقه ضرر بفوتهم المالكية قالوا يجوز السفر قبل الفجر ويكره بعد الفجر إذا كان لا يدركها في طريقه فإن كان يدركها في طريقه فلا كراها الحنابلة قالوا يكره السفر قبل الفجر إذا لم يأت بالجمعة في طريقه ويحرم بعد الزوال إلا عند خوف الضرر كتخلفه على الرفقة وقال الحنفية لا يكره السفر قبل الزوال وهذا ما قاله العلماء في حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر وعن السفر في هذا اليوم يتلخص في عدم وجوبها على المسافر الذي أنشأ السفر قبل يوم الجمعة حتى لو كان سفرا قصيرا أما من أنشأ السفر بعد الفجر فأوجبها بعضهم ولم يوجبها البعض الآخر وأرى الحرص عليها في السفر حتى لو كانت غير واجبة على المسافر فثوابها عظيم وهي إن سقطت عن المسافر فلا تسقط عنه صلاة الظهر في السفر القصير او السفر الطويل وعليه أن يصلي قصرا أو جمعا إذا كان السفر طويلا كما هو مقرر في الفقه والله أعلم